الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد معنا اليوم أربعة أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان السؤال الثاني والستون يقول فيه السائل ما هي السلفية وهل يجب سلوك منهجها والتمسك بها فأجاب الشيخ زل الله خيرا جاء عاب كاف واف السلفية ليست حزبا ولا جماعة اخترعت دينا جديدا ولا فرق محدثة كبقية الفرق الموجودة في الساحة السلفية هي كلمة تعبر عن منهج عن طريقه عن هدي عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعده هذا الهدي الذي أوصان به النبي صلى الله عليه وسلم أوصان بالتمسك به هذا معنى السلفية السلفية اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه من هم, المنهج؟ من هم السلف الصالح هم الصحابة نبي صلى الله عليه وسلم أوله والصحابة والتابعون الذين أخذوا عن الصحابة وأتباعوا التابعين الذين أخذوا عن تلاميذ الصحابة هذه القرون الثلاثة الأولى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذا المنهج الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به ولذلك نحن نتمسك به هذا المنهج هو الذي تفارق به جميع البدع وأهل البدع وتفارق به الحزبيات كلها هذا معنى كلمة أنا سلفي أنا سلفي يعني أنا لست مبتدعا لست مختارعا لطريق جديد لم يأت به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه هذا معنى أنا سلفي أنا سلفي يعني أنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنا على هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم هذا معنى السلفية فهي طريقة شرعها ربنا تبارك وتعالى وأمرنا باتباعها اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت النار منهم؟ الذين اتبعوهم ديننا دين الاتباع ننظر كيف كان أولئك الأفاضل يمشون في أمور دينهم ونمشي خلفهم هذا معنى الاتباع فلا نأتي بشيء جديد ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا هو السبيل الذي أمرنا الله به سلوكه ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وسائل مصيره فطريق الخلاص من هذا هو اتباع سبيل المؤمنين الذين نزل القرآن وهم موجودون وكانوا يسمون مؤمنين وهم الصحابة رضي الله عنهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا طريق النجاة من كثرة الاختلاف وإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجف منهج مرسوم وواضح جدا السلفية دين الاتباع وليس الدين ابتداء ليس الدين اختراع ليس الدين آراء ليست أفكاراً لا السلفية منهج رباني أمرنا باتباعه بس هذه هي السلفية وهذا معناها وسلوكها واجب لمن أراد من أراد النجاة فليسلك هذا الطريق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله قال الجماعة وفي رواية معنا عليه وأصحابه هذا كله يبين لنا أن من لم يسلك هذا المنهج الرباني من لم يتبعه أنه من أصحاب النار فهو متوعد بذلك فهو على خطر أسأل الله أن ينجينا وإياكم أما السؤال الذي بعده فقال لقد انتشر فكر جديد ورأي جديد وهو عدم تبديع من أظهر بدعة حتى تقام الحج عليه ولا يبدع حتى يقتنع ببدعته دون الرجوع إلى أهل العلم والفتوى فما هو منهج السلف في هذه المسألة الهامة؟ أما الآن هذا السؤال اشتمل على أمرين الأمر الأول لا يبدع المبتدع حتى تقام عليه الحجة ويبين له الحق من الباطل يعني أنه معذور بجهله حتى يتبين له الأمر النقطة الثانية أنه لا يبدع حتى يقتنع أن ما هو عليه بدعة القول الأول أو المسألة الأولى فيها تفصيل والمسألة الثانية مبتدعة هي في نفسها قول مخترع كذب العبرة ببلوغ الدليل بلوغ الحجة فإذا بلغت وقيمت الحجة على العباد اقتنع لم يقتنع كيف لكنه بما أنه قد جاءه نور من الله وهدى ما منعه من الابتناع إلا الهوى والعناد بس فمسألة الاقتناع مسألة باطلة كذب على شرع الله يقتنع بأنه على بدعة ويقتنع أن هذا القول بدعة لا اقتنع ولا ما اقتنع ما يهمنا قد وصل بلغه الدليل بلغته الحجة بلغه قول الله قول الرسول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه صرف الصالح حتى نظر يبدع ولا كرامة قد عاند شرع ربه وخالفه لهواه اتباعا لعقله اتباعا لسيده متبوعه هم تقول لي لا ابدعه كيف هذا غريب قوان عجيب ما تدري من اين تأتي اما مسألة العذر بالجهل فهذه فيها تفصيل قد ذكرته وفصلته في أول دروسي في شرح شرح السنة للبربهالي فصلت القول هناك ونقلت أقوال السلف رضي الله عنهم في هذه المسألة من أرادها فليرجع إلى ذاك الموطن أما السؤال الذي بعده فيقول من خالف أصول الطريقة السلفية ممن هم حولنا وناصر المناهج الأخرى بأن مدح مؤسسيها ومفكريها هل يجب نسبته إليهم ليحذره الناس ولا يغتروا به وبمنهجه السلف رضي الله عنهم كانوا على هذا كانوا يحكمون على الشخص بصحبته بمجالسته، فيحكم عليه بناء على ذلك. فإذا وجد الشخص يماشي القدرية، يجالس القدرية يقول الوقدري، كما حصل مع بعض أه أحد أو مع أحد أئمة السلف رضي الله عنهم عندما دخل على مدينة، فوجد شيخا يدرس. فقال ما, ما, ما, ما عاقبته ما منهجه فقالوا هو من أهل السنة والجماعة قال من جلساؤه قالوا القدرية قالوا قدري هو قدري لماذا يجتمع عنده القدرية لأنهم وجدوا عنده ما يوافق وهواهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخاله وهذا الذي يمدح أهل البدع ويزكيهم ويثني عليهم هو أحد رجلين إما أنه يحمل أفكارهم وعقائدهم ومناهجهم أو أنه من حمرة منهج التمية وهؤلاء نقضوا أصلا عظيما من وصول أهل السنة والجماعة وهو الولاء والبراء في الإسلام والسنة فتجدهم يعذرون أهل البدع بأنواع المعاذير، أما أهل السنة فلا يعذرون عندهم، فتجدهم أشد الناس حربا على أهل السنة، أما على أهل البدع ولا وصحبة مجالسة كل شيء وخالف صريحة لمنهج السلف رضي الله عنه. أما السؤال الذي بعده فيقول هل الذي يرتكب السؤال الخامس والستون هل الذي يرتكب بدعة وهو جاهل أنها بدعة لأنه لم يصله الحق هل يؤجر على ذلك العمل أم أن ذلك العمل لا يقبل منه مع أن نيته قصد العباد قال الشيخ لا يؤجر على ذلك العمل لأنه غير مشروع ولكن يسلم من الإثم بعذر الجهل فقط هذا الحق العمل لا يؤجر عليه لأنه باطل نبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني فهو مردود فالعمل غير مقبول لكن هل يأثم أم لا هذا يتوقف على حسب الجهل الذي عنده هل هو جهل يعذر به أم لا لأن الجهل قسمان جهل يعذر به وجهل لا يعذر به الجهل الذي سببه التقصير في طلب العلم هذا لا يعذر به صاحبه ويأثر أما الجهل الذي لا ينتج عن ذلك فهذا يعذر به صاحبه ومعنى الجهل أن يجهل المسألة الشرعية حكم المسألة الشرعية فهذا يجهل أن هذه بدعه لا يجوز أن يتقرب بها إلى الله دين محدث ليس من شرع الله يجهل ذلك لا يعرف وغير مقصر بالتعليم وما دل له أحد على هذا الأمر ولا خطر في باله أن يكون هذا غير مشروع هذا يحصل كثيرا خصوصا في الناس البعيد عن المدن التي فيها علم مثل هذا يعذر إلى أن تقام عليه الحج ويبين له الحق بدليله والله أعلم